الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عند نهاية المسألة الثامنة من مسائل الآية الخامسة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيها عن قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي أورد الإمام قوله تعالى حاميم والكتاب المبين وقوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إن في هذا دليلا على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره. ثم بين الإمام أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، وعرض ما قاله العلماء في هذا الشأن. بارك الله فيك يا بني. نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام، فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله لا إله إلا الله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسألة التاسعة يا إخواني قوله تعالى القرآن القرآن اسم لكلام الله تعالى وهو بمعنى المخروق كالمشروب يسمى شرابا وكالمكتوب يسمى كتابا. وعلى هذا قيل هو مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى قال الشعر ضحوا بأشمطع عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أي قراءة وفي التنزيل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءة الفجر ويسمى المقرؤ مصحف الذي يكتب فيه كلام الله قرآنا توسعا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو أراد به المصحف وهو مشتق من قرأت الشيء جمعته وقيل هو اسم علم لكتاب الله غير مشتق كالتورات والإنجيل وهذا يحكى عن الشافعي والصحيح الاشتقاق في الجميع وسوف يأتي المسألة العاشرة قوله تعالى هدى للناس أي هاديا لهم وبينات عطف عليه والهدى الإرشاد والبيان كما تقدم أي بيانا لهم وإرشادا والمراد القرآن بجملته من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام وبينات جمع بينه من بان الشيء يبين إذا وضح والفرقان ما فرق بين الحق والباطل أي فصل وقد تقدم المسألة الحادية عشرة قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم قراءة العامة بجزم اللام وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام وهي لام الأمر وحقها الكسر إذا أفردت فإذا وصلت بشيء ففيها وجهان الجزم والكسر وإنما توصل بثلاثة أحرف بالفا كقوله تعالى فليصم وفليعبدوا وبالواو كقوله تعالى وليوفوا وتوصل بثم كقوله تعالى ثم ليقضوا وقوله تعالى شهد بمعنى حضر وفيه اضمار اي من شهد منكم المصر في الشهر عاقلا بالغا صحيحا مقيما فليصم وهو يقال عاما فيخصص بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر وليس الشهر بمفعول وإنما هو ظرف زمان وقد اختلف العلماء في تأويل هذا فقال علي بن أبي طالب وابن عباس وسويد بن غفلة وعائشة أربعة من الصحابة وأبو مجلز لاحق بن حميد وعبيده السلماني قالوا من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان مقيما في أوله في بلده وأهله فليكمل صيامه سافر بعد ذلك أو أقام وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر والمعنى عندهم من أدركه رمضان مسافرا أفطر وعليه عدة من أيام أخر ومن أدركه حاضرا فليصم وقال جمهور الأمة من شهد أول الشهر وآخرة فليصم ما دام مقيما فإن صافر أفطر وهذا هو صحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة وقد ترجم البخاري رحمه الله ردا على القول الأول عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس قال أبو عبد الله والكديد ما بين عصفان وقديد وقد يحتمل أن يحمل قول علي رضي الله تعالى عنه ومن وافقه على السفر المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرزق الزائد على الكفاية وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروري او فتح بلد اذا تحقق ذلك او دفع عدو فالمرء فيه مخير ولا يجب عليه الامساك بل الفطر فيه افضل للتقوى وان كان شهد الشهر في بلده وصام بعضه فيه لحديث ابن عباس وغيره ولا يكون في هذا خلاف ان شاء الله والله اعلم وقال ابو حنيفة واصحابه من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه فليصم ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طوال الشهر فلا قضاء عليه لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام ومن جن أول الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه المسألة الثانية عشرة قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم وإن كان الفجر استحب لهم الإمساك وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم وقد اختلف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان هل يجب عليه قضاء رمضان كله أو لا وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال الإمام مالك والجمهور ليس عليه قضاء ما مضى لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه قال مالك وأحب الي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه وقال عطاء والحسن يصوم ما بقي ويقضي ما مضى وقال عبد الملك يكف عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه وقال أحمد وإسحاق مثله وقال ابن المنذر ليس علي أن يقضي ما مضى من الشهر ولا ذلك اليوم وقال الباجي من قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك في بقية يومه ومن قال من أصحابنا ليس مخاطبين قال لا يلزمه الإمساك في بقية يومه وهو مقتضى قول أشهر وعبد الملك وقاله ابن القاسم وهذا هو الصحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فخاطب المؤمنين دون غيرهم وهذا واضح فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم ولا قضاء ما مضى المسألة الثالثة عشر قوله تعالى يريد الله بكم اليسر وقراءه جماعه اليسر بضم السين وهما لغتان وكذلك العسر قال مجاهد والضحاك اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم في السفر والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم دين الله يسر وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا واليسر من السهولة ومنه اليسار للغنى وسميت اليد اليسرى تفاؤلا أو لأنه يسهل له الأمر بمعاونتها لليمنى وقوله تعالى ولا يريد بكم العسر هو بمعنى قوله يريد الله بكم اليسر فكرر تاكيدا وغدا ان شاء الله نلتقي مع الامام القرطان